ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون من أمهاتكم وما جعل دعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لها أئمهم وأقساط عند الله فإن لم تعلموا أباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أم فسجب أزواجهم وَقُولُوا لِلْأَرْحَامِ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وَلَدِهِ وَالْوَلَدُ تفعلوا أَبِيهِ كَذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ في الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا النبيين خَوْلِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب وموسى وعيسى وَإِذْ مريم مِنَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وأخذنا منهم ميثاقا عليما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعزل الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا يكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتهم جنود عَلَيْهِمْ عليهم ريحا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 وإذ يقول الْمُنَافِقُونَ والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الصائفة منهم يا أهل يسربنا مقام لكم فارجعوا ويستعدوا بريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو زخلت عليهم من أبطارها ثم سئوا البثنة لآتوها وما تدفتوا بها إلا يفيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل معكم الفرار إن من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذو الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم شاء أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعويقين من الإخوان من هم إلى إياه ولا فإذا جاء الخوف خوضايتهم دون إليك فإذا وعيث هم ينظرون إليك تدور عيونهم كالنبي رشا من الموت فإذا هذا القوت سنقوم بأنسنة حذار على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحذبون الأحزاب لم يذابوا وإن يأتي الأحزاب ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله رسوة حسنة لمن كان يرسلهم يوم لمن كان يرجو الله اليوم وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين كانوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبذيلا ليجزي الله الصادقين بخلقهم, بخلقهم ويعزز المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفروا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من الكتاب من صيصهم وقلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتغسرون فريقا وأورفكم أرمهم وديارهم وأوالهم وأرضهم انتقروا وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي جزء من الدنيا وزينتها كنتم جزء الله ورسوله وذارا أخرى فان الله عز وجل محصن بكم ونقيماً من يأتي منكم لفاحشة مبينة يضاعف له العدام بعثين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتذنا لها رزقا كريما يا نساء النبينا السن من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج تبرجن تبرجوا والصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليلهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله فقد ظل ظلالا مبينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أَمْسِكْ عليك زوجك واستقلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النَّاسَ والله أحف أن تخشى فلما قضى زيتهم منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجا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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا من كان محمد بن من رجالكم ولك رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا الى الله باذن من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 فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمسعون وسرحون سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآتي اتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خناتك الناس هاجر معك وامرأة من سني وهب نفسه للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خلصت لك من دون الرهمنين خلعنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمالهم لكي لا يكون عليك حرجا وكان الله رحيم رحيم درج من تشاء منهم وتهوي إليك من تشاء ومن ابتضيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدلا ذلك أدلا أن ولا يحزن ويرضين ويرضين بمن أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل النساء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 ولكن إذا دعيتم فالخلوف فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمون متاعا فسلوهن من وراء حجاب ذلكم مطر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تُعدوا رسول الله، ولا أن تكحوا أزواجه, أزواجه، من بعده أبداً. إِنَّ دَارِ ظُلُمَاتٍ كَذَا عِنْدَ الله عظيما إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ اللَّهَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عليما لا ولا نساءهم ولا مملكت أيمن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يفلون على, على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُعْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَوْمُ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَجَلَوْمُ عَلَى بَنِّوٍّ وَالَّذِينَ يُعْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتُسَهُ وَبَقَدْ أَحْتَمَلُ بُهْتَانَ وَإِذْ لَمْ مُضِيَّمَ يَا يُرْسِلُ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلاب ذلك أدنى أن يعرف ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعذين وكان الله غفورا رحيما لئلن بأنتهي المنافقون والذين في قنوبهم مرض لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغر جنك بهم ثم لا يجاوزونك فيها إلا قليلا ملعونين اينما ذكبوا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 وقالوا ربنا إنا أطعنا شهدتنا وتراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين, ضعفين من العذاب والعلم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى فبرأوا فبرأ الله مما قالوا وكاد عند الله وجيه يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويعفر لكم قلوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولقد جعلناكم على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلما جهلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما